والدواء الكافي الله استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب إليه, أستغفر الله وأتوب إليه فاستغفر الله وأتوب إليه فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عفرتي وأقل زلتي وامخ خطيئتي فليس لي رب غيرك ولا إله أسوأ قُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينِ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّةً ويجعل لكم انهار، أستوفر الله، أستوفر الله Rai الله Rai for её الله Rai For Rai الله Rai for Rai الله Rai for Rai أفِر الله وَأَتُب إلي أَفِ الله وَأَتُبُ إلي أَفِ الله وَأَتُبُ إلي أستَفِ الله وَأَتُب إلي أستَفِ الله وَأَتُبُ إليه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 <سؤال> أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب. أفِ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُم بُ إلَ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ بُ الله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 <صدق> أستغفر الله وأتوب إليِ الله تَفِ الله الله وَأَتُبُ إلي الله وَأَتُبُ إليه <society> أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب <تغفر> إليه. الله. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.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 ِ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ ب الله Towhirullah wa atumbu illay. A tullah wa atumbu ilaim. As tullah wa atombu wa أستَفِ الله وَأَتُبُ إلَ أستَفِ الله وَأَتُبُ إلي أستَوفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُبُ إلي أفِ <تغفر> الله وَأَتُ إلي الله وأتوب إليه <أستغفر> الله وَأَتُ إلي أفِ الله وَأَتُ إلي أَفِ الله وَأَت إليه Astafir الله wa atub ilay. الله Allah wa atub ilay. Astafir Allah. Astafir wa atub َوفرِ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ ب إلَ الله َفِ الله وَتُ َووفِ اللهه وَأَتُ بُ إلَ َوفِ الله وَأَتُبُ إلَ <إليه> َوفِ <أستغفر> الله وَأَتُمب إلي أَوفِ <أستغفر> الله وَأَتُ بُ <إليه أستغفر الله>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 <تصفيق> أستَفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلي أستَوفِ الله وَأَ بُ إلي الله وَأَتُبُ إلي أستغفر الله وأتوب إلي الله أفِ الله الله وَأَتُ إلي الله وَأَتُ إليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه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 أستغفر الله وأتوب إليه إلَ <تغفر> الله وَأَتُ بُ إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ ب إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ ب الله استغفر الله واتوب الي الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي الله واتوب الي استغفر الله واتوب أتَفِ <سؤال> الله وَأَتُبُ إلَ أفِ الله وَأَتُ بُ إلي الله وَأَتُ بُ إلي الله وَأَتُبُ إلَ <سؤال> As tirulla wa atumbu ilai, a tirulla wa a tubu ilaim a wa a tubu ilaim a wa a tubu أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. <وتوفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.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 استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله فِ الله وَأَتُُ إلي أفِ الله وَأَتُُ إلي أستَفِ الله وَأَتُُ إلي أستَفِ الله وَأَتُ إلي أستَفِ الله وَأَتُُ إليه أفِ الله وَأَتُُ إلي أفِ الله وَأَتُ إلي أَفِ الله وَأَتُ بُ إلي الله وَأَتُ إلي أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه الله واتوب اليه أستغفر الله, <تصفيق> أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله, أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله Astraffir Allah, wa atub ilayi. Allah, wa atub ilayi. Astraffir Allah, wa atub ilayi. Allah, wa Allah. As tell fullah wa atumbu illaim a tulla wa atubu ilaim a الله wa a tubu الله a wa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 استغفر الله واتوب اليه استغفر <صفيق> الله واتوب اليه استغفر الله, <سفر> الله واتوب اليه <أوفر> الله استغفر الله <وأتوب إليه> َوفِ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُب إلَ أتَفِ الله وَأَتُ ب الله Astou firullah wa atumbu ilaim, aasta ou wa atumbu ilaim, a stufi wa atumbu ilaim, aastou firulla wa atumbu ilaim, a tirulla wa atumbu ilaim.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 أستغفر الله وأتوب إليه إلَ الله <صدق> فِ الله وَأَتُ الله وَأَت إلي أَوفرِ الله وَأَت بُ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 استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه اغفر الله َفِ الله وَأَتُب إلي أَفِ الله وَأَتُب إلي أفِ الله وَأَتُب إلي أَفِ الله وَأَتُب إلي أستَفِ الله وَأَتُب إليه Astafir الله wa atub ilay. الله Allah, wa atub الله Astafir Allah, wa الله ilay. أستغفر الله وأتوب الله الله الله الله إليه أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله َوفِ <تغفر> الله وَأَتُم بُ إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ بُ إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ ب إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ بُ الله As tirullah wa atumbu ilaim, a stuffirullah wa atumbu ilaim, a tirulla wa atumbu ilaim, asta wirullah wa atumbu ilaim, a stu wa atumbu ilae. أستَفِ <تصفيق> الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلي أتَوفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إليه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 فرِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُم ب إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله َفِر الله, الله وَأَ َووفِ الله وَأَتُبُ إلي َفِ الله وَأَتُ بُ إلي َفِ اللهَّ وَأَتُب إلي الله وَأَتُ بُ إليفِ الله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 أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب <تغفر> الله وَأَتُ ب إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ بُ إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ ب إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ ب الله Astaghfirullah wa atubu ilayh Astaghfirullah wa atubu ilayh Astaghfirullah wa atubu ilayh Astaghfirullah wa atubu ilayh Astaghfirullah wa atubu ilayh استغفر الله واتوب اليه الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه Astafir Allah wa atub ilayi. Astafir Allah wa a ilayi. Astafir Allah wa atub ilayi. wa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 أستَوفِ الله وَأَتُم بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُم بُ أفرِ الله وَأَتُ إلي الله الله الله الله إليه Astafir wa atub ilay. Astafir Allah wa atub ilay. Astafir Allah. Astafir Allah wa atub ilay. Astafir wa atub ilay. أستغفر, الله وأتوب, أستغفر الله, وأتوب الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله َوفِ <تغفر> الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُب إلي أفِ الله وَأَتُ ب الله أستغفر الله وأتوب إليه. الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستَفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلَ أتَوفِ الله وَأَتُ بُ إلي الله وَأَتُبُ إلي َوفر الله وَأَت ب الله أَفِ الله الله وَأَتُ إلي الله وَأَتُ إليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه اغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه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 أفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُم بُ إلَ الله وَأَتُم ب إلَ الله وَأَتُ ب الله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 استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله أَفِ <تغفر> الله وَأَتُ إلي أفِ الله وَأَتُ إلي أستفِ الله وَأَتُ ب إلي الله وَأَتُب إلي أستفِ الله وَأَتُ ب إليه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 أستغفر الله وأتوب إليِ الله تَفِ الله الله وَأَتُُ إلي الله وَأَتُُ إليه Astafir الله <سؤال> wa atub ilay. الله <سؤال> Allah wa atub الله <سؤال> Astafir الله wa الله ilay. Astafir أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله استغفر <تصفيق> الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله Astou الله ha waim Hastau الله wa atubu ilaim الله firulla wa atumbu الله Hastau firulla wa الله ilaim a <تصفيق> أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر <تصفيق> الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه <تصلح> أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. فرِ الله وَأَتُ ب إلي الله وَأَتُ ب إلي الله وَأَت ب إلَ الله َفِ الله وَتُ Astrófér الله és atúbú ílei. Astrófér Allah, és atúbú ílei. Astrófér Allah, استغفر الله واتوب اليه الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه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 أستغفر الله وأتوب إليه. <تصفيق> أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله, <وأتوب حليه> <تغفر> الله وأتوب إليه.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 Astaghfirullah wa tu ilaim Astaghfirullah wa a tubu Astaghfirullah wa Astaghfirullah wa Astaghfirullah wa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 َوفِ <تغفر> الله وَأَتُ ب إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ بُ إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُب إلي أستَفِ <تغفر> الله وَأَتُ بُ الله As tullah wa atumbu ilai A stu wa atubu ileim as tulla wa a tubu ilaim as wa a tubu ilaim as tirulla wa atuilla. استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله الله واتوب اليه الله واتوب اليه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 استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه اغفر الله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 A tirullah wa a tombu ilai A tirulla ha wahbu ila firula wa a tu ilaí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 أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب الله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 استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه <أستغفر> الله As tulullah wa atumbu ilaim, a stu wa atumbu ilaim, aasta w wa atumbu ilaim, a stow wa atumbu ilaim, has tow wa atumbu ilaim.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 أستغفر الله وأتوب اليه أستغفر الله استغفر الله وأتوب أستغفر الله واتوب اليه الله واتوب إليه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 استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله وأتوب فِ <تغفر> الله وَأَتُب إلَ <إليه> أَوفِ <تغفر> الله وَأَتُ بُ إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُب إلي أَفِ <تغفر> الله وَأَتُ بُ الله Astou الله wa atumbu الله a stow wa atumbu ilaim a stow wa atumbu ilaim a stow wa أستَفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلي الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُبُ إلي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 أستغفر الله, <س tonnes> أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله وأتوب إليه. أَفِ الله وَأَتُ ب إ الله وَأَتُم ب إلَ الله وَأَتُم ب إلَ الله وَأَتُ ب الله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 أستغفر الله وأتوب إليه. الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب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 أفِ الله وَأَتُب إلي أستفِ الله وَأَتُب إلي أستفِ الله وَأَتُب إلي أستفِ الله وَأَتُب إلي أستفِ الله وَأَتُب إليه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 أستغفر الله وأتوب بُ إليِ الله أتَفِ الله وَأَتُُ الله وَأَتُُ إلي أتَفرِ الله وَأَتُُ إليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه Astafir Allah wa atub ilayi. الله Allah wa atub الله Astafir Allah wa atub ilayi. استغفر <تصفيق> الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله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 أستَفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلَ أَوفرِ الله وَأَتُبُ إلَ أَوفِ الله وَأَتُبُ إليه أَوفرِ الله وَأَتُ ب إلي الله أَفِ الله وَأَتُ الله وَأَتُ إلي أتَفِ الله وَأَتُ ب استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه اغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه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 Asto firullah ha waatum buaim, a stu firulla wa atumbu ilaim, a Astafir Allah wa atub ilayi. Astafir wa atub ilayi. Astafir Allah wa atub ilayi. Astafir Allah wa أستَوفِ الله وَأَتُبُ إلَ أفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُبُ إلي أستغفر الله وأتوب اليه الله استغفر الله الله واتوب اليه الله واتوب اليه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 As tierullah wa atumbu ilaim, a stow furullah wa atumbu ilaim, a wa atumbu ilaim, a wa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 Astofir Allah wa atub ilayi. Astofir Allah wa atub ilayi. Astofir Allah wa الله <وأتوب إليه> Towhirullah wa atumbu illay. Hasta o wa atu ilaim. Hasta o wa atubu ilaim. أستَفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلي أَفرِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب إلي أستغفر الله واتوب اليه الله واتوب اليه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 Astafir Allah wa atub ilayi. Astafir Allah wa atub الله Astafir Allah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 أستَفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ <صفيق> أستغفر الله وأتوب إليه. الله أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. Astofir الله wa atub ilay. الله Allah wa atub ilay. Astofir Allah. Astofir Allah wa atub استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله استغفر الله الله وَأَتُ ب إلَ الله وأتوب إليه إلَ الله وَأَتُم ب إلي الله وَأَتُ ب الله Astaghfirullah wa atumbu ilaim, Astaghfirullah wa atumbu ilaim, Astaghfirullah wa atumbu ilaim Astaghfirullah wa atumbu ilaim Astaghfirullah wa atumbu ilaim.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 َوفِ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُم ب إِلَِ الله أستَفِ الله وَأَتُ ب إِلَ الله وَأَتُ بُ أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب أستغفر الله وأتوب إليه إلَ الله وَأَتُ بُ إِلَ الله وَأَتُم ب إلَ الله وَأَتُ ب الله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 أستَفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلَ أَفرِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إليه أستغفر الله وأتوب إليه الله الله الله الله أستغفر الله وأتوب إليه. <T> kicked <kickedöz> أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله وأتوب <ext> <Senin> إليه. <approached> أستغفر الله وأتوب إليه. <maiichi> <studying>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 أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أتَوفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ aztán uffi wa hawa, atumbu, ilaí. Aztán uffi lala, hawa, atumbu, ilaí. Aztán uffi lala, hawa, atumbu, ilaí. Aztán uffi atumbu, ilaí. استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه أستغفر <تشفى> الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي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 فِ الله وَأَتُ إلي الله الله وَأَتُ إلَ أفِ الله وَأَتُ إلي أَفرِ الله وَأَت إليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه أستغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله استغفر الله Astraffir Allah, wa atub ilayi. Astraffir Allah, wa atub ilayi. Astraffir Allah, wa As tirullah wa atumbu ilaim, a stuffirullah wa atumbu ilaim, has tell firullah wa atumbu wa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 استغفر الله واتوب اليه الله أستغفر الله الله الله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 <تغفر> ِ الله وَأَتُ إلَ <إليه> أستَفِ الله وَأَتُب إلَ أَفِ <تغفر> الله وَأَتُب إلي أستَفِ <تغفر> الله وَأَتُب إلَِ Astou الله wa atumbu الله a tulla wa الله ilaim a tô الله wa atumbu ilaim الله stow أستغفر الله وأتوب <بيكث> إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.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 فرِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُم ب إلَ الله وَأَتُ بُ الله Astrófér Allah, és atúbú elé. Astrófér Allah, és atúbú elé. Astrófér Allah, és atúbú elé. Astrófér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 أستَفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلي الله وَأَتُبُ إليه أستغفر الله وأتوب إليه إلي الله تَفِ الله وَأَتُُ الله وَأَتُ إلي أَفِ الله وَأَت بُ َوفِ الله وَأَتُب إلي أستفِ الله وَأَتُ بُ إلي الله أتَفِ الله وَأَتُ ب إلَ الله وَأَتُ بُ أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الله. أستغفر الله وأتوب أفِ <تغفر> الله وَأَتُ ب إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَ بُ إلَ الله وَأَتُم ب إلَ <إليه> <تغفر> الله وَأَتُ ب الله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 أستَفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُ بُ إلَ الله وَأَتُ بُ إلَ الله اللهَّ وَأَتُبُ أستغفر الله وأتوب إليه الله استغفر الله الله الله <الصط West> أستغفر الله وأتوب إليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه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 استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه الله فِ الله وَأَتُ إلي أستفِ الله وَأَتُ إلي أستَفِ الله وَأَتُ بُ إلي الله وَأَتُب إلي أستَفِ الله وَأَتُ بُ أستَوفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلي أَوفِ الله وَأَتُبُ إلَ أَوفِ الله وَأَتُب إليه أستغفر الله وأتوب إليه